رجال من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفاً ويدعونه قصداً وقاموا بليل والظلام مغلل إلى منزل الأحباب فاستعملوا الكدّاً يَحُثُّونَ حَثَّ الشَّوْقِ نَحْوَ مَلِيكِهِمْ وَقَصْدُهُمُ الْفِرْدَوْسَ كَيْ يُرْزَقُوا الْخُلْدَا أُولَئِكَ قَوْمٌ فِي الْعِبَادَةِ أَخْلَصُوا فَتَاهُوا بِهَا شَوْقًا وَمَاتُوا بِهَا وَجْدًا